قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُسْلِمَ الدِّينِ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ وَأُمِرْتُ لِأُقِيمَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ أن أكون أول المسردين قل إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صَلَّهُ دِينِي قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي تَعْبُدُونَ مَا شُرَكٌ مِنْ دُونِهِ تَعْبُدُونَ مَا شُرَكٌ مِنْ وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين قفروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران <تصفيق> لَّم فَكهِ غُلَلُ مِنَ النَّار وَمِن تَحته غُلَل لَم ذالكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُون يَا عِبَادِ فَاتَّقُون وَالَّذِينَ نَجَسَنَ بُطُونَهَا تَنعُبُهَا وَأَنَابُوا والذليل جل ثناه او تايعرها وانا وانا الى الله لهم البشرا وانا الى الله لهم البشرا فبشر عباد, فبشر عباد َّينَ يَتَنعونَ القَولَ فيَت تَعون أَحسَنََّينَ يتَعونَ القَ فََيت تَعون أَسَنَ ألائِكَََّ الله أولائك هم اولو الالباب أولائك هم اولو الالباب أفمن حط عليه كلمه العذاب أفأنت تنصر من في النار أفمن حط اونى لَيْسَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَكَأَنَّ سَتُمْتِلُنَّ فِيمَا رَبِّ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ فهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار غرف مبنية وَعَدَ اللَّهُ وَعْدًا لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء فسلكه فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه فسلكه يناديع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا فسلكه به درعا مختلفا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب